بسم الله الرحمن الرحيم والدور وكتاب مسجور في رب منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور فَنسِحُرٌ هَذَا أَمْ أنْتُمْ لَا تُبْصِرُونَ اصْلُوهَا فَاصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ ووقعهم ربهم عذاب الجحيم كلوا وشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكين على سرر مصفوفا وزوجناه بحور معين والذين آمنوا واتبعتهم ذريته بإيمان 117. ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل مرء بما كسب رهين 118. وأمددناه بفاكهة ولحم مما اشتهون 119. يتنازعون فيها كأسا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 إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو الرحيم فذكر فمنت بنعمة ربك بكاهر ولا مجنون أم يقولون شاعرن تربص به ريب المنون قلت ربصوا فإني معكم من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 سَمٌّ مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُونَ سَحَابٌ مَّرْكُومٌ فَذَرُهُمْ حَتَّى يُنَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ وَإِنَّ لِلَّذِينَ